أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيسين قاث كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر, لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ويب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل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 جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعاب ومن الأعاب أزواج يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء, ليس كمثله شيء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 Allah يجتبي إليه ما يشاء ويهدي إليه ما يُنيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ولو ل كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى إلى أجل سما لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمن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 من بعد مسجِّبَ له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب وله عذاب شديد.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 باطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِي يُنَزِّلُ وَلَكِي يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وهو الذي ينزل الغيف من بعد ما قنطوا وينشر وَهُوَ وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء القدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما ألتون بمعجزين في الأرض وما لكم من دون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 إن لَا لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك فأولئك ما عليهم من سبيل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 وقال الذين آمنوا إن من الخاسرين الذين خسروا إن من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة.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 استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقْلُقُ مَا يَشَاءُ يَقْلُقُ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 إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن ولكن جعلناه نورا نهدي به نهدي به من نجا من عبادنا